بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس كلح وتولى أعرض بوجهه ان جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن شريح الفهري وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأخاه أمية يدعوهم إلى الله يرجو إسلامهم فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه وأقبل على القوم الذين يكلمهم فأنزل الله هذه الآية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وما يدريك لعله يزكى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يتذكر يتعظ فتنفعه الذكرى الموعظة أما من استغنى قال ابن عباس عن الله وعن الإيمان بما له من المال فأنت له تصدى تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه وما عليك ألا يزكى ألا يؤمن ولا يهتدي إن عليك إلا البلاغ وأما من جاءك يسعى يمشي يعني ابن أم مكتوم وهو يخشى وهو يخشى الله عز وجل فأنت عنه تلهى تتشاغل وتعرض عنه كلا إنها تذكرة كلا زجر أي لا تفعل بعدها مثلها إنها يعني هذه الموعظة تذكرة موعظة وتذكير للخلق فمن شاء ذكره فمن شاء من عباد الله ذكره أي اتعظ به ثم أخبر عن جلالته عنده فقال في صحف مكرمة يعني اللوح المحفوظ وقيل كتب الأنبياء دليله قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى مرفوعة مطهرة مرفوعة رفيعة القدر عند الله عز وجل وقيل مرفوعة يعني في السماء السابعة مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة بأيدي سفره قال ابن عباس ومجاهد كتبه وهم الملائكة الكرام الكاتبون وقال الآخرون هم الرسل من الملائكة واحدهم سفير وهو الرسول وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح ثم أثنى عليهم فقال كرام برره أي كرام على الله بررة مطيعين جمع بار قوله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان أي لعن الكافر ما أكفره ما أشد كفره مع كثرة إحسانه إليه وأيديه عنده على طريق التعجب ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال من أي شيء خلقه لفظه استفهام ومعناه التقرير ثم فسره فقال من نطفة خلقه فقدره فقدره أطوارا نطفة ثم علقه إلى آخر خلقه ثم السبيل يسره أي طريق خروجه من بطن أمه وقال الحسن ومجاهد يعني طريق الحق والباطل سهل له العلم به وقيل يسر على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه ثم أماته فأقبره جعل له قبرا يوارى فيه ثم إذا شاء انشره أحياه بعد موته كلا لما يقض ما أمره كلا رد عليه أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر لما يقض ما أمره أي لم يفعل ما أمره به ربه ولم يؤدي ما فرض عليه ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال فلينظر الانسان الى طعامه كيف قدره ربه ودبره له وجعله سببا لحياته ثم بين فقال أنا صببنا الماء صبا يعني المطر ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا فيها أحبا يعني الحبوب التي يتغذى بها وعنبا وقضبا وهو القت الرطب سمي بذلك لانه يقضب في كل الايام اي يقطع وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا وزيتونا وهو ما يعصر منه الزيت ونخلا جمع نخله وحدائق غلبا غلاظا وقال مجاهد ومقاتل الغلب الشجر الملتف بعضه في بعض وفاكهة وأبا وفاكهة يريد ألوان الفواكه وأبا يعني الكلاء والمرع الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الأعام والدواب قال عكرمة الفاكهة ما يأكل الناس والأب ما يأكله الدواب متاع لكم ولأنعامكم متاع لكم منفعه لكم يعني الفاكهة ولأنعامكم يعني العشب ثم ذكر القيامة فقال فإذا جاءت الصاخه يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في الأسماع حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنى يشغله عن شأن غيره وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة ضاحكة مستبشرة ضاحكة بالسرور مستبشرة فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل ووجوه يومئذ عليها غبره سواد وكآبة مما يشاهدونه من الغم والهم ترهقها قترة تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة جمع الكافر والفاجر